ولا اللي في الدرس الماضي على أننا سنبدأ الدرس بترجمة لبعض العلماء العارفين من السنة وعلى أسنة والذين نقلوا إلينا الفروع والذين على نقله نصلي كما يقول وكنا اخترنا الحافظ بن حجر العسلاني فأول إمام نبدأ به تعريفا في درس اليوم والحقيقة لأنني أتيت من سفر على الجمعة وشرطا فأنا يعني أعتذر عن الكلام عن الحفظ المحجب على الخلاني وإن كنت أعرف عن جانبه كثيرا لكن طالما أننا دخلنا في نسل فأحتبرها فرصة وأذكر كل ما يتعلق بالحفظ المحجب على الخلاني هذا أفضل فأني لو تعرفت الزكري الآن لعلي يقصف في جانب من الجوانب فهذا يعني تكون على غير عربي. فان كنتم ترجعون الترجمة للجمعة القادمة فبها ونبدأ في الأخيرة إن كنتم تريدون الترجمة أذكر لكم ما في ذاكرتي ثم نسلم بالأسئلة شريطة أن تكون الأسئلة قليلة فبأي ما تختارون نبدأ إيه؟, إيه؟ نجد ذلك طيب <تصفيق> <تصفيق> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منهما اشتقعتم لا أهل حديث رواه البخاري ومسلم هل اجتنبوه الجملة واحدة نهي تحرير، والقول ما استطعت محمولا عن سنتنا وكراهه صرف الامر وقوله عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بالامر فأتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عنه تنتهوا يلحق في هذا الحديث ملحوظه دقيقة جدا وهو أن الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيئا يجب اجتنابه كليئة ليس جزئية وكل الأوامر في التحريم تحمل على هذا الترك بالكليه فلا يقال لا تشرب الخمر ما ولا يقال لا تزمي ما لماذا؟ لأن الزنا حرام إصواط لا يسمح لرجل تحت أي ظرف أن يقول أو أن يلتمس ويقول يزني أو يشرب خمر أو يفعل أي حرام. إنما الحرام يتجنب كله. الشأن هنا في الطاعة لأن الطاعة أوسع ميداناً من الحرام. الحرام ضيق. يضيق على المسلم في مسائل معينة. انظر الى المباحات والحلال والمستحبات في الكون وانظر الى المحرمات تجد المستحبات والمباحات اكثر بكثير جدا من المحرمات فلما يقول لك صل النافلة ما استطعت هنا يحضك على طاعه فان تصرت في الطاعة لا لوم عليك ان كان الامر لك فيه خيار فقيام الليل مثلا في حديث الترمذي وأظن أن بعض الفصال ضعافه لكن اخذ معناه عليكم بقيام الليل فإنه دائب الصالحين قبلكم فقيام الليل مكرومه بلا شك فرحمة الله هناك من يقوم الليل ركعتين وهناك من يقوم أربعة وهناك من يقوم ستة وهناك من يقوم عشرين وهناك من يقوم أربعين هنا إيه في الأمر ما استطاع الصيام صيام النافلة ثم ما استطاع هب أنك لم تصوم لا جمع لكن صيام الفريضة تركه حرام حينئذ يقال لك إياك أن تترك صوم الفريضة إلا لعزم وإن كانت دي ليست أظهر في التحريم من الزنا والشرك بالله وعقوق الوالدين فدعنا ننصل بما هو أظهر بما هو حرام كله عقوق الوالدين مثلا فيما لم يكن هناك أمر معصية لا يقال لك إن كان لابد أن تضرب والديك تضربهم ضربا غير مباشر هذه الجملة لا ترد لماذا؟ لأن ضرب الوالد حرام كل جمله واحدة فلا يجزئ ولا يسمح لك بأي جزئية إنك انت تفعلها لأجل هذا كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه فهو يزور بين الحرام وبين المكروه. وهناك يقول حرام ونحن يتقسمون حرام وكراه التحرير يقولون الحرام هو ما أتى بنص متواتر بنص قصعي مثلا الزنا الخمر كل هذا أتى في القران الكريم الكذب عمدا على النبي عليه الصلاة والسلام هذا حرام أما نهي التحرير فهو أن يأتي دليل من أحاديث الآحاد التي لم تبلغ حد الثواتف ونهاك النبي عن فعلها ففعلتها فيقولون هذا مكروه تحريما هذا مكروه تحريما إلا ما أكون أنا لأن هناك حرام نعم هو كذلك مكروه تحريما والمكروه تنزيها هو ما قيل لك لا تفعل ولم يعزم عليه حديث الإسرائيح مثلم إن الله لم يأمرنا بأن نسطر الجدر أن نسطر الجدران بعض الإخوة تجد في بيته ما يعملش ستايا يقول هذا حرام ليه؟ لأن يقول هذا الكسوة كسوة الجدران إنما هي الكعبة الكعبة هي التي تكسب بالخماش ويستدلون بهذا الحديث إن الله لم يأمرنا بالنكس والجدران أو النكس واللبن الوصول يعني فالإمام النووي يقول على هذا لم يأمرنا فهل نهانا لا ما نهانا فقال فيحمل كسوة الحائط بقماش او نحوه على كراهة التنزيه كراهة التنزيج يعني يجب أن تتنزه عن هذا عريم بس أن تتنزع عن هذا، مع أنك لو فعلت لم ترتكب حراما. فكل نص على حسب اللفظ الذي خرجت من سمع النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى حسب الأحاديث والقرائن الأخرى إما التي تخصص أو تقيد. يمكن أن نفهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله. لأن في سؤال هنا هل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كلها في الزمن؟ الزمن؟ فمتى تكون أقوال وأوامر رسولنا صلى الله عليه وسلم سنة أو فرض أو مكروه فرض العمل بها. فرض اللي هو الواجب يعني على الصلاح الفقهاء إذا أمرت بالأمر المجرد الذي لم يصرف إلى غيره كأن يقول لك أعفو اللحة وقص الشعر. كلمة أعفو فعل الأمر إذا وضعت العربية فإنما هو للأمر المجرد الذي يلزمك فعله هذا وضع متى لا يلزمك إذا أتاك أمر آخر خيرك بين أن تفعل وبين أن لا تفعل حينئذ ينزل صيغة الأمر هنا من الواجب إلى المستحب كما ضربنا الأمثلة على ذلك البول قائما وقاعدا إذا عايشة تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوك ما بال قائما وأذراه الترمذي ورواه الإمام أحمد استمد صحيح صحيح لغيره يعني عند الإمام الترمذي موجود فيه غير ضعيف مشاريك لكن في مسلم الإمام أحمد استمد صحيح فالحديث في النهاية صحيح في حين أن البخاري ومسلم رواي لنا من حديث حذيفة بن اليمن ومن كبار الصحابة أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شباطة قوم فبال قائمة فهذا سيد عائشة هذه تقول من حدثكم أنه بالقيم فلا تصدقوه وهذا حزيفة يقول رأيته يقول قائنا فدل هذا على أن الأمر فيه تخيير لجهة وإن كان الأفضل أن تبول قاعدا لماذا؟ لأن هذا أحوط أن يرجع رشاش البول على سيابة الأم حزيفة فدرجات الأمر على حسب احتفاف القرائم الخارجية ولعل نحن تحدثنا في هذا الأمر كثيرا جدا ولعل في الدروس القادمة إذا أتى فعل أمر يمكن أن ننبث معصول المنهج في حقيقة على إن هذا واجب وإن هذا مكتحب وإن مباح وهذا مكروه وهذا حرام حتى يمكن أن تستوعب الأصول من خلال إدراس العملية للدروس الله أهلا ناخدنا على يمين إن شاء الله ناخدنا على أمين نعم، لا. هو حديث إذا رأيتم الرأي يعتاد النسايجب أشهد له الإيمان هذا حديث ضعيف رأى الحاكم المستدرك وغيره والإيمان أحمد. بسند فيه الرأي من سمعان وهو ضعيف كما قال في الصد. خاصة في رواياته عن أبي العيثم عن الأبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومجرد ترباد الرجل للمسجد المسجد هذا أمر وإن كان محمودا لكن يشهد له بالإيمان أم لا هذا محل نظر لأن الحديث لم ولعل يعني يفهم من الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الشهود بخلاف العمارة يعمر مساجد الله يعني كأن يصير وسدا من أوساد المساجد فهذا هذه الآية يمكن أن تفسر بقوله صلى الله عليه وسلم سبعات يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظل فمنهم رجل قلبه معلق بالمساجد هذا يقال عليه وتد من أوشاب المساجد أما قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وسئل وسمع رجلا يقول عن آخر يصلي ما أحسنه ما أطيبه فقال هل سافرت معه؟ قال لا قال هل بلوثه؟ قال لا قال هل جاورته؟ قال لا قال إذا رأيته يوقع وكعات المسجد؟ قال نعم. قال لم تعرفه وهذا طبعا واضح في ليس الحكم هنا على الصلاة ولكن الحكم على معادن البشر فتجد صاحبك في الحضر هنا لا تنكر منه شيئا وتراه على خلق قوين جدا فإذا سافرت معه كشر عن أنيادك وَبَانَ لك مَعْدِنُمْ وهذا حدث يعني وهذا حدث معي أنا رأيت هذا بنفسي وإذن لم يحدث معي ولكن رأيته بعيني. في كان من السنوات أيام الجامعة كان معنا أصدقاء وإنت تعرف إن الإنسان يعني قبل ان يقفص الله عز وجل في قلبي هدايات الإيمان ويشعر بحلاوه علوم الاسلام ترى الشيء اللي عليه الرومانسيه والعاطفه والروايات وهذه الاشياء هيقول لك الصديق هذا روح انا لا استطيع الحياه بدون هذا الرجل كما في كتاب علامات الساعه اللي هو فعليا مبروك هذا من ضمن الاذاق ستقود الى روح وجودي اللي يا امها يعني هذا طبعا هذا لا يوجد صلاح لا يوجد روح وجود إذا كلام يقال في الروايات ويقوله الذين لم يمسك الإسلام ولا تعاليم الإسلام شغاف القلب فيها فأمها عمرها ما كانت روح وجودها أبدا فذا يعني يقول هذا الصفيفي وهذا كل شيء بالنسبة فتافرنا جميعا إلى إسلام هناك كانت الوزارة بتصرف أموال بأنه رحيم باتها فالوزارة بتصرف أموال مثلا في يعادل مثلا اياميه 78 حوالي 300 جنيه مصري في الشهر ما يعادل كده هناك انا رايت بعيني والله الاصدقاء اللي هم روحهم في بعض يقول لك يعني روح وروح كانت